بسم الله الرحمن الرحيم وخذ للانتاج الاعلامي والسوزيه تقدم هذه الماده القيمه الحمد لله الذي غرس شجره الايمان في قلوب اوليائه وتقاها وغداها بالعلوم النافعه وقواها بالاعمال الصالحه وجعلها تؤتي اصلها كل حين باذن ربها من الخيرات والنعم المتتابعة ألم تر كيف ضرب الله مثلا شريمة طيبة كشجرة طيبة عصدها ثابت وطرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أما بعد فإن الله تعالى خلق الخلق ليؤمنوا به ويوحدوه ويعبدوه قال سبحانه وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون والإيمان يتناول الدين كله فهو اعتقاد القلب يدخل في ذلك الإيمان باركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ويدخل في ذلك أعمال القلب من المحبة والإنابة والخوف والرجاء والاستعانة وغير ذلك من أعمال القلب ويدخل في الإيمان أيضا أقوال اللسان وكذلك أعمال الجوارح فهو اعتقاد القلب اعتقاد الجنان قول اللسان عمل الأركان كل ذلك داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة والجمال ومما يدل على شمول الإيمان للأعمال الظاهرة والباطنة قوله عليه الصلاة والسلام الايمان فضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماقة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فقول لا إله إلا الله قول باللسان متضمن للاعتقاد بالجنم وكذلك الحياء هو خفلة نفسيه قلبيه وإناطة الأزعان الطريق هو خفلة عملية وكل ذلك داخل تحت شعب الإيمان قال البخاري رحمه الله لقيت أكثر من ألف من العلماء بالأنصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان أول وعمل يزيد وينقص. أيها الاخوه وهذا الإيمان له ثمرات عظيمه وعوائل جسيمه في الدنيا والاخرة في الدنيا والاخره منها ان الاتصاف بوصف الايمان الشخص في الغايه التي خلق العبد من اجلها ومنها ان الايمان مصدر اطمئنانا والسعاده والحياه الطيبه في الدنيا وفي قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فالحياة الطيبه لم تضمن لاحد الا لمن حقق وصل الامامه وقام بامر الرحمن سبحانه وتعالى وقال جل وعلا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم قال ابن الغيم الأضرار في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الدار الآخرة والفجار في جحيم في الدنيا وفي القبر وفي الدار الآخرة ومنها أن الايمان سبب حفظ الله تعالى للعبد ومدافعته عنه وكشفه لكربته وإزالته لهمله وغمه قال الله سبحانه وتعالى إني الله يدافع عن الذين امنوا يدفع عنهم شرور الدنيا وشرور الآخرة يدفع عنهم شرور الخلق وشرور غيره من المخلوقات ويقول الله عز وجل وليتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ عمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له من امره بصرا فكشف الكربات وزوال الهموم والغموم وحصول المدافعه عند من قبل الرب الرحيم سبحانه انما يتحقق بوفي التقوى والايمان ومن ثمارات الإيمان ان فيه تسليه للعبد عند المكاره والشدائد والدنيا لا شك جار كبد ونكد لقد خلقنا الانسان في كبث وكما يصدها ابو الحسن التهامي بقوله طبعت على كدر وانت تريدها فتوى من الاكداء والاكدار ومكلف الايام غزة طباعها متلمز في الماء كذوة نار واذا رجوت المستحيل فانما تبني على هذه الدنيا دار الكبد دار الاكدار لا يصبر على لأوائها وشدتها لا يقاوم شبائدها لا يصبر على ما يريد عليه مما يكره منها إلا المؤمن حقا بالله عز وجل ولذا اسمع الى قول الله عز وجل في سورة التغابل ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الحمد هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. ان المؤمن حقا لا تزعزعه المخارض ولا تهزه النكبات والشدائد، يرضى باقدار الله ويستسلم لما يصيبه مما يكره مما اراده الله عز وجل. انه يعلم حقا ان ما يزيء عليه. ما يصيب في نفسه وفي بدنه وفي ماله وفي احبابه وفي مجتمعه ان ذلك كله اضاء من الله وقدره ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وفي الاية يقول الله عز وجل لن يصيبنا الا ما شكر الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوسك للمؤمنون المؤمن يعلم أن ما عصابه هو بإذن الله في اختيار الله في تقدير الله في تجبير الله ويؤمن مع ذلك بأن ربه هو وليه والولي هو المعبي الناصر الآن بأمر من تولى فحينما يستشعر المؤمن ان ما اصابه هو بقضاء الله وقدره حينما يستشعر ان الذي اصابه بذلك هو ولي هو مولاه سبحانه وتعالى فحينئذ يستسلم لك اعظم من استسلام المريض للطبيب الذي يناوله الدواء المر الكريم فيتجرعه ويشكر بعد ذلك الطبيب لعلمه الى العاقبه الحميده المترتبه على ذلك الدواء إن من ثمرات الإيمان الرفعة في الدنيا والآخرة على قدر إيمانك تكون رفعتك ومكانتك في الدنيا وفي الآخرة قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فأهل الإيمان أهل العلم هم أهل الرفعة والمكانة السامقه في الدنيا وفي الآخرة على قدر عروض شعريك في الإيمان يكون نصيبك وقدرك من الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. إن من أعظم ثمرات الإيمان السبات السبات أمام السكن والمغريات المتراطمة. على قدر إيمانك، على قدر صوخي إيمانك، فإنها مفيدة إذ لا تزعزعك أعاقد السكن ولا تهزك ولا تهزك الشهوات حالك. كحال تلك الشجره التي ضربت جذورها في الارض فتأتيها الاعاصير الشديده تهزها لكنها لا لا تكسرها لا تؤثر فيها برسوخ جذورها في الارض وكذلك المؤمن اذا راسخ ايمانه وعلى يقينه اذا لا تؤثر فيه الشهوات ولا تهزه الفتن والمغريات إذا ثبت ذلك ايمانه إذا تقرر ان الايمان يشمل عقائد الانسان يشمل العقائد والاخلاق والأعمال الظاهره والباطنه فانه يترتب على ذلك ان هذا الايمان يزيد بزياده في هذه الاوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها ويتبين بذلك ان الناس يتفاوتون في الايمان تفاوتا عظيما على حسب تحقق هذه الاوصاف فيهم ولماذا كان اهل الايمان على ثلاث درجات ذكرهم الله عز وجل بقوله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات في ان الله فاهل الايمان على ثلاث درجات اولهم واعلاهم السابقون المقربون وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات هؤلاء هم أعلى أهل الإيمان منزله مدرجة هم السابقون المقربون اسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أولئك أما القسم الثاني من درجات الإيمان المقتصدون وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات لكن عندهم تقصير كبير في تحقيق المتحبات ومواقعات لبعض المفروهات والقسم الثالث الظالمون لانفسهم وهم الذين شركوا بعض واجبات الايمان وفعلوا بعض المحرمات إنهم شركوا بعض الواجبات الإيمانية ووقعوا في بعض المحرمات وحسبنا ان نكون جميعا لأولئك ايها الاخوه وهذه المراكب الثلاث كل مرة منها أهلها أيضا متفاوتون فيها تفاوتا عظيما بل إن المؤمن نفسه الواحد نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية فيزداد بذلك إيمانه وأحيانا تكون القضية في العكس فيضعف بذلك إيمانه إذا ثبث بدلاله الكتاب والسنة أن الإيمان اسم الذي كله علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف كما في قول الله عز وجل يزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأقشعوهم فجاءتهم إيمانا وقالوا حفظنا الله لهم الوحيد فالايمان يزيد وينقص وإذا كان يزيد وينقص فإن له مواد تغذيه وأمور تستجلمه وتخويه وإذا كانت الحاجة دائما داعية إلى التعرف على هذه المغذيات وتحقيقها فإنها تشتبت الحاجة في هذا الوقت الذي يضعه فيه الإيمان في كثير من النفوس وتكاثرت فيه كتن الشبهات والشهوات بصورة لم يسبق لها نظير في تاريخ الإسلام حيث أصبح العالم اليوم كما يقال كالقريه الصغيره الوحيدة واختلطت فيه الحضارات وتداخلت المجتمعات وسهلت وسائل التخاطب والاتصال مما كان لذلك أعظم الأثر السلبي الذي أثر على الإيمان وزعزعه في اللقود وتهابت كثير من الناس في فتن الشهوات وأسترى فيهم فتن الشبهات أعادنا الله وإياكم من هذا غذاء الإيمان أيها الإخوة فبالتدت الحاجة بل الضروره إليه وسأمل يا عبد الله كيف تكون حالك إذا كوضبت شيئا من وجبات غذائك كم يصيب جسدك بذلك من الوهن وكم ياثريك من التعب والمشقه وكم يؤثر ذلك على نفسيتك جسدك بدرجه شيء من الوجبات الغذائيه فكيف يكون حال هذا القلب اذا قطعت عنه مواد الغذاء وتكاثرت عليه اسباب المرض والهلاك؟ وتامل قول سيد الاسلام ابن تيميه رحمه الله لتيليث ابن القيم حينما جلس شيخ الإسلام وكان من عادته ان يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى الضحى قالت فقال لي ذاك مرة التفس اليه وقال لي هذه غدوتي ولو لم اتغدت هذا الغداء سقطت قوتي هذه غدوتي ولو لم اتغذى هذا الغداء سقطت قوتي فذكر الله عز وجل من جملتي. الغذاء الذي يغذى به الايمان وما احوجنا الى تغذيه تلك الالوف باغذيه الايمان التي تقويها وتمكنها وتصلي وعودها بين يدي طائفه من هذه المغذيات التي تقوي الايمان فمن أعلاها, بل اعلاها وابرزها معرفه اسماء الله الحسنى وصفاته العلى الوعيده في الكتاب والسنه والتي تدل على كمال الله المطلع من كل الوجوه ان تامل اسماء الله الحسنى وصفاته العلى والنظر فيها من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل ذلك على فوائد, على فوائد كثيره منها ان علم توحيد الاسماء والصفات اشرف العلوم واجلها فنبحث فيه اشتغال باجل المطالب وحصوله للعبد من اشرف المواهب قال ابن رجب رحمه الله افضل العلم العلم بالله وهو العلم بأسمائه وصفاته وافعاله التي توجب لصاحبها معرفه الله وخشيته ومحبته وهيبته واجلاله وعظمته والتبكل إليه والتوكل عليه والصبر والرضا عنه فيه به دون حر ومنها أن, أن معرفه الله بأسمائه وصفاته تدعو إلى محبته وخشته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له ومنها أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازداد ايمانه وكلما نقص نقص واقرب طريق يوصله الى ذلك تدبر, تدبر اسماء الله وصفاته ومنها ان الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه فالابتغال في هذه المعرفه ابتغال بما خلق له العبد ومنها ان معرفه الاسماء والصفات مقتضية لآتارها من العبوديه والخضوع فمن علم تصرف الرب بالضر والنف والعطاء والملح والإحياء والإماتة أكمر له ذلك التوكل على الله عز وجل وتطويض الأمور إليه وحال بينه وبين اجتفات القلب إلى غير الله عز وجل ومن علم أن ربه الجميع بصير لا يخفى عليه مثال بره وأنه يعلم السر واخفى أورثه ذلك المراقبة لربه وحفظ جوارحه وقلبه عن كل ما لا يرضاه ربه وحصل له الحياء من رب العالمين والخوف منه أن يعطيه وهو ناظر إليه إذا تذكر الحز والله الله عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تغسل به نفسه اصابته الهيبه ونزل عليه الخوف من ربه واعتراه الحياء والخجل من مولاه ان يكون في قلبه ما لا يرضاه ربه وان يصرف شيئا من حركه في إلى الى ما يبسط مولاه اذا تذكر العبد وقرأ قول الله عز وجل يعلم خائنه الاحجز وما تخفي الصدور حجبه ذلك على حجب اركان النظر إلى ما يفسد الرب سبحانه وتعالى إن تذكر العلم لعلم الله وطلعه يورده الحياة والخوف من رب العالمي ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثائثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينفئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يعلم السر واخفى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيل الايل ويرى نياق عروقها في صدرها والمخ في تلك العظام المرحله ويرى مكان السن من اعضائها متنقلا من مفصل في مفصل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة وإن داعيه إلى العصيان فاتح من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني إذا ما خلوك الثهر يوما فلا تكل فنأوك ولا تبق الحلي يا رقيب ولا تحتفل من الله يرسم ساعة ولا ان ما تفّي أليه يغيب إذن التعرف على أسماء الله وصفاته جورد العب مراقبة ربي سبحانه وتعالى ومن علم ان ربه جواد كريم رحيم تواه اورثه ذلك الرجاء لربه والطمع برحمته والانابه اليه وزوال الياس من قلبه قل يا عبادك الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم واذا علم بكمال الله تعالى وجماله اوجب له ذلك محبة خاصه وشوقا عظيما إلى لقاء الله والنظر إليه وهذا يتبر له أنواعا كثيرا من العباد أنواع كثيرة من العباد فيسأل ربه النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه كما في حديث عمار عن عند النساء فأسأل كمذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه إن كل جمال سراه عينه في شيء من مخلوقات الله ما هو إلي آثر من آثار جمال الله عز وجل وبهذا يعلم أن العبودية راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تسعة وتسعين أثمن مئة إلا واحدا من أحفاها تخر الجنة أي من حفظها وفاهيم معانيها وعتقدها وتعبد لله بها والجنه لا يدخلها الا المؤمنون فعلم فعلم ان ذلك اعظم ينبوع وماده لحصول الايمان وقوته وثباته ومن يقوي إيمان الايمان كثره القرآن القران مع التدبر والتامل فكلما زاد الانسان من علم القران ومعارفه ازداد ايمانا كما قال تعالى واذا يتاليهم اياته زادتمو ايمانا وعلى ربكم يتوكلون فالقرآن من اعظم ما يغذي الايمان ويقويه ان القران يقوي الايمان من في وجهه منها ان النظر في إعجاز القران في الفرضه وتركيبه هذا مما يزيد الايمان ويقطع العبد بان هذا القران كلام الله عز وجل ولذا تحدى الله تعالى العرب الاقحاء أصحاب اللغة القضية أصحاب المنسدادات العربية بحثهم أن أن يأتوا بسورة بل بآية من المثل وماذا مما يقوي الإيمان بأن هذا القرآن كلام الله عزوجل ومن ذلك أيضا أن الإيمان يزيد بالحسنات وقراءة القرآن من أعظم ما يثقل به الحسنات ذلك أن كل حرف تقرأه في حسنات ففي حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرى حرفا من كتاب الله فله به حسن والحسنة بعشر امثالها ثانية لا أكل ألف لنه حرف ولكن ألف الحرف ونه الحرف وميل الحرف ومنها ما تظننه القرآن من ذكر أسماء الله تعالى وصفاته إذ هو اليمبوع الأول للتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته ومنها ما جاء في كتاب الله من العقائد الصحيحه وأخبار المعاذ ومنها ما صدقه الواقع من الأخبار عن, عن الغيوب المتقبة المذكورة في كتاب الله عز وجل ومنها ما يهدي إليه هذا القرآن من الآداب الثانية والأخلاق الحاضرة ومنها ما جاء فيه من الحقائق الألمية الكونية والنفسية وما صدقه العلم الحديث مما جاء في كتاب الله عز وجل وكان قول الله عز وجل فمن يريد له ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء قد اثبت العلم الحديث ان الانسان كلما ارتفع الى السماء كلما نقص الاكسجين ضاق صدره وصعب عليه التنقص وهذه الحقيقه لم يكن يعلمها الناس قبل هذا العصر الذي أثبت هذا الاكتشاف وقد سبق إلى ذلك القرآن قبل قرون متطوش وجعل القرآن يحفظ الإنسان أن لن نجمع عظامه بل يقاضلين على أن نشوي بنانه لماذا قد الله تعالى البنان من جملة الخلق ذلك لإعجاز عظيم في خلق البنان فقد اثبت العلم الحديث ان بصمة الانسان هذه لا يمكن ان تتشابه مع بصمة اي مخلوق اخر عبر القرون كلها فكل انسان له بصمة خاصه لا يمكن ان تتشابه مع بصمة غيره من الخلق ولذلك في كثير من الدول اصبحت البصمات معتمدة عند التحقيقات اثبت من الصورة في قد تتشابه لكن البصمة لا يمكن ان تشبهها ان تشبهها رسمة رفراق قال ابن القيب رحمه الله وبالجملة فلا شيء عن ذا للقل يقرأت القرآن في التفتر فإنه جامع لجميع منازل السائلين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يولد المحبة والشوق والخوف والرشاء والإنابة والتوكل والرضا والتفوير والشكر والصبر والسائر الأحوال التي فيها حياة القلب وكماله وكذلك يذكر عن جميع الصفات والأفعال المذمومه التي فيها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس فلو علم الناس ما في قراءه القرآن بتسك بالتفكر والتدفر لا اشتغلوا بها عن كل ما سواها فإذا قرأوا بتفكر لاحظ فإذا قرأوا بتفكر حتى مر بايه آية هو مشتاج إليها في جساء قلبه كررها ولو مئة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدفر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان ودوق حلاوة القرآن ومن مغزيات الإيمان فأمول السرع النبوية وأخلاف النبي الكريم وسمائله ومعجزاته صلى الله عليه وسلم فمن حرفته صلى الله عليه وسلم توجب لذلك المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داعٍ إلى الإيمان في أرطافه الحميده وشمائله الشريفة وأقواله الصادقة وافعاله الرشيده وتتجلى معرفة وتتجلى ثمار معرفة سيره النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله في أمور عديدة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسوه والقدوه في أفعاله وأخلاقه وسلوكه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فمعرفة في صاني صلى الله عليه وسلم تورث التأسي به عليه الصلاة والسلام فمثلا إذا رأيت توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، أو رفع ذلك التوكل على مولاه سبحانه وتعالى إذا رأيت سباة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار حينما طارده المشركون وجعله جائزة عظيمة لمن يأتي به أو بصاحبه حيا أو ميتا فيقف المشركون على فم الغر ونبي الله لا يقارئه أدنى خوف ولا يسكن عنده أي أي وجد فيقول له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرانا فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الواجهة بربه يا أبا بكر ما ظنك بالليل الله تالتهما لا تحزن إن الله معنا، وحينما يقف على رأسه ذاك المشرك وهو غورس من الحارس، وقد نام صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه على شجرة، فيقف ذلك المشرك على رأسه، ويأخذ السيف ويجلده من جنته، ويسله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يا محمد، من يمنعك مني؟ من يمنعك مني فيجيبه صلى الله عليه وسلم من اثار الواثق بربه المطنعني إلى, الى نصره ووحده قال له لما قال له من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده ثم اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني قال كن خير اخر الى اخر قصة ومحل الشاهد أن رؤيتك لتوكل النبي صلى الله عليه وسلم ويقينه في يورثك اليقين والتوكل على الله عز وجل رؤيتك رؤيتك للفخائي وكرمي وجودي وذجة صلى الله عليه وسلم حيث كان يعطي عطاء من لا يختلفها وكان يفرح بما يعطي اشد من صرح الآخذ بما يأفرس حيث أعطى غنما بين جبالين وكان كان صلى الله عليه وسلم لا يفتخر شيئا في لقوه اهله صلى الله عليه وسلم وما يكفيه يورثك هذا السخاء والجود والفرح هويتك لصبره صلى الله عليه وسلم على المرض وشرف العيش والمصائب والشدائد يورثك الصبر عليها حينما تنظر الى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يولد يتيمه وتموت امه وهو طفل رضيع ويموت أمه أبو طالب الخامي له من المشركين وزوجته خديه المناصرة له في عام واحد سمي عام الحزن ووفاة جميع اولاده وبناته قبله إلا فاطمة التي ماتت بعده في اشهر أشهر وما يفتقه من الأمراض الذي تقول عائشة ما رأيت أحدا أشد عليه الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اني اوعك كما يعك رجلا منه وينصب عليه في مرض موتي سبع قرط تبرر عليه حراره الحمى وحينما تشاهد ما يعانيه من الفقر والدين حيث كان صلى الله عليه وسلم يعطب الحجر على فصله في شده الجوع كما في حديث كما في قصه طعام ابي طلحه و كما يقول عمر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي ما يجد من الزقل ما يملأ به بطنه أي من ربيع الثمر وحينما تسمع قول آية إن كان ليمر بأبيعة النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما يقد في أبيعة النبي صلى الله عليه وسلم نار فيقال لها ما كان طعمه يومئذ فتقول الأسودان الثمر والماء وحينما تشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت ودعه مرهولة عند يهوديه في ثلاثين صاعة من سعيد اشتراها لأهله ومات وهو لم يستطع الوفاء وحينما تشاهد مع أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المشركين محاولات عديدة اغتيالة وحروب طاحنة وروب غده صلى الله عليه وسلم ورد أصحابه إخراج له من بلد المسكة وهي احب البقاء إليه يخرج منها ويثبت إليها موزعا لها ويقول والله إنك لا أحب البقاء إليه ولو أن قومك أخرجون منك ماخرج تلك الاجتلاعات والشباعد التي مرت في النبي صلى الله عليه وسلم ألا تؤسيك أيها المليغ ألا تخفف عليك, عليك أيها الفقير ألا تجعلك اسوه أيها المليغ ألا تستطرت أيها المصاب في فقد الأحباب؟ بل هو الله كذلك حينما تشاهد من بالكلبه صلى الله عليه وسلم البشاشة وطلقة المحية يدعوك هذا إلى أن تكون بشوشا طليقة كان صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا متبسّما كان لا يرى إلا متبسّما أفلا يسعك نوشع النبي صلى الله عليه وسلم فتبش وتبتسم في نجوه إخوانك ولا تنقل على عبر قسمات وديك ممومة النفسيه ومشاكلة الاجتماعيه ألا تترك عند الترفع على الآخرين واحتقارهم حينما ترى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بيده الأمى السوداء في طرف المدينة ويقف معها ساعة تتفع اليه وتبث همومها والاستلافها ان تعمق السيره النبويه يورث الساكن برسول رب راسخ في كما ان كما ان تعمق السيره النبويه يري خصائص الاسلام واعمال الايمان ممثله عمليا في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يزيد في يقين العبد وتصديقه وتأثره ومن عقيده الايمان ايها الاخوه النظر في احوال الانبياء والمرسلين والصديقين وخوارق المؤمنين ومعرفه احوالهم وتشبثهم به ان طبيعه الانسان انه يتاثر بالآخر كلنا راء النوبه جلب متقدما او متاخرا او حاضرا او غائبا تاثر به وان انبياء الله ورسله يرسمون النموذج الاعلى في القبوة الحسنه وكذا اتباعهم الى يوم القيامه ويدخل في ذلك ما جرى على انبياء الله ورسله مع اخوانهم وما قاموا به من الدعوه الى الله عز وجل وصبرهم على القيام بامر الله وعلى نصره هذا الدين وعدم تاثر يقينهم في طول الصليب وما حصل على ايديهم من معجزات انك حينما تتامل قصه نوح عليه الصلاه والسلام الذي دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما صبر طويل كضحية مجاهدة في نصرة هذا الدين ثم جاءه النصر بأن أغرق الله تعالى أهل الأرض جميعا ونصره ونساه من معه من المؤمنين في تلك السفينة العجيمة التي استقلها هو من معه من المؤمنين وأغرق الله تعالى إلى الأرض الأجمعين حينما تتامل خطه موسى وهي من اعظم القصص في القران ولم يكتف الله عز في القران كاكثاره من الحديث عن خطه موسى القول كل ذلك من العبر العظيمه التي ينبغي الوقوف عندها تامل ايها الاخوه اخبار الصحابه ومواقفهم وما جرى على ايديهم من الصبر على نقطه هذا الدين ما جرى لهم من الشدائد والمكارث والمحن بسبب تبعهم على هذا الدين هذا مما يقوي اليقين النظر الى عباداتهم واخلاقهم ومعاملاتهم مما يقوي اليقين ومما يقوي اليقين ايضا ايها الاخوه التفكر في ايات الله الكونية وفي اياته في النفس الانسانيه التامل في مخلوقات الله العجيبه من السماء والارض والشمس والقمر والكواكب والنجوم وتعاقب الليل والنهار والجبال والازجار والمخلوقات العظيمه من الحيوانات والوحوش وخلق الانسان كل ذلك مما يقوم الايمان وقد هدف الله تعالى الى ذلك بقوله اولم يتفكروا في ملكوت السماوات والارض وقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لا لافراد وقال سبحانه افلا ينظرون الى الالف لشيء فكبر وقال سبحانه وفي امطاكم افلا تفكرون فكل ذلك اي دلل مما منقو ايماني ويزيد في اليقين تامل هذه الارض التي نعيش فيها انها جزء يسير من هذا الكون العظيم انها كوكب واحد من المجموعة الشمسية التي منها الشمس هذه الكوكبه وهي الأرض هي من أصغر الكواكب. الشمس أكبر منها بمليون وثلاثمائة ألف وخمسة آلاف مرة الشمس هذه التي نعاها صغيره في ألينا هي أكبر من الأرض بمليون وصل ألف وخمسة آلاف مرة ومع ذلك فإن هذه الشمس ليست اكبر الكواكب بل هناك من الكواكب والنجوم الاخرى ما هو اكبر من ارض بناس مليون و مليون مرة مما يدل على عظمة هذا الكون ومن ثم تعلم علمت رب هذا الكون وخالق هذا الكون بل ان هذه النجوم الكثيرة المنتشره في السماء هذه على شكل مجموعات تسمى المجرات المجموعه الشمسيه تعتبر مجره واحده وهي المتضمنه النجوم التي نراها كم تتضمن هذه المجموعه من النجوم انها تتضمن 400 مليار نجم 400 مليار نجم لا نرى منها في عيوننا المجردة إلا آلافا قليلة تحفظ على أفراد عميلة إنها حقائق يقينية أطلحت اليوم قد أدركها علماء العصر المتخصصون في هذا المجل فعما يا أخي يترق الجو يختلق قد تكون درجة الحرارة حسرة تحتفظه وقد شرفتها درجة الحرارة في جوه الى سبعين درجة وستين، لكن درجة حرارتك الداخلية كم هي؟ انها سبع وثلاثون درجة درجة, درجة حرارة الانسان سبع وثلاثون درجة في الصيف والشتاء والربيع والخريف في درجة التجمد وعند الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة من الذي يمسك بدرجه درجة الحرارة في جسدك؟ من الذي يجعل هذا الجسد يحافظ على هذه الدرجة من الحرارة إنها لو كانت ربما ادت بك الى الهلاك وكذلك لو ما الذي فالذي يحفظها يحطو في هذا الأمر في كل الدروس في جميع الأماكن إنه رب العالمين الله. كأن الله, الله عز وجل والجبال أو كذا هذه الأرض التي نعيش عليها من تحتنا سائر نجد يوم لم تكن هذه الجبال المثبتة لهذه الارض لماربت الى الارض واضطربت لكن ثبت الله فعل هذه الارض في هذه الجبال والجبال او يقول علماء الجيولوجيا ان كل جبل تراه الارض ممتد بالاسم اربع مرات ونصف من الحجم الخارج على ظهر الارض يعني حينما يكون ارتفاع الجبل 100 متر طوق الأرض فمعنى هذا أنه من الارض الأرض 450 متر فيثبت في الأرض كي لا تميل بنفسه ويقول الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله جاء أيها الناس طريقة مثلا فاستمعون إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا دبابا ولا يجتمعونه وان يسببهم دباب شيئا لا يستطيعوه منه وعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حقا قدره هذا الزباب لو اخذ حبة سكر ما يستطيع الخلاف كلهم ان يستخرجوها منه. لماذا? هذا ذكر الله القران اثبت العلم الحديث ان لدى الزباب قدره على افراز دعاء شديد وقوي بمجرد ان يلتقط شيئا يفرز هذا اللعاب على هذه القطعه التي اخذها فتتحول الى شيء اخر في لحظه واحده وعليه فلا يمكن استنقاذ شيء مما ياخذه ذلك الذباب وقد جاءت اثار ذلك القران وصدقها العلم الحديث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الحفله السوداء شفاء من كل ذباب كيف ذلك ذكر الدكتور أحمد القاضي وهو من العلماء البارزين في الطب أنه أجرى أجرى تحريات وفحوصا ودراسات وتجارب فتوصل إلى أن تعاطي الحفة السوداء كل يوم يزيد من نسبته من قوة جهاز المناعة بنسبة مائتين سلمعة وثلاثمائة سلمعة ومن المعلوم أن جهاد المناعة هو الذي يقاوم الأمراض يقاوم الجراثيم يقاوم الضخيل على البدن فكلما قوي هذا الجهاز كلما قوي ذلك البدن وتغلب على المرض إذا علينا أيها إخوة أن نتأمن هذه الآيات التونية ونتأمن الآيات في انفسنا ان المتامل لذلك يزداد ايمانه ويقوى يقينه وقد ذكر الشيعه عبد مجيد الجناني وانصح ايها الاخوه بقراءه كتبه في هذا المجال وسماع محاضراته حيث انها جميعا تدور في هذا الإطار فمن كتب كتاب التوحيد وكتاب توحيد الخالق وكتاب الطريق الى الايمان وله أشرطة عديدة وفريرة كلها كما أثر تدوروا في هذا المجال ذكر أن عددا كبير من الأطباء ومن العلماء في الأرض والكوم قاردهم هذا العلم إلى الدخول والشهادة والشهادة بالشهادة بالشهادة في الإيمان والشهادة بشهاده الاسلام حينما تتامل هذا الجسد وفي أنفسكم أفراثكم ستتعجب لما تضمنه ان جسد محتواه في داخل جسدك وظائف حديثه دوله كامله بموظفيها وطاقمها واعمالها لا تخطر لك على بالك هذه التي تسمى كريات الدم الحمراء كريات الدم الحمراء التي تنقل الاكسجين في الدم يبلغ تعدادها خمس وعشرين كريلون كريلون خمس وعشرين هذه يقول العلماء انها لو مدت وبسطت لاحاطت لا بالارض خمس مرات في جسدك وفي جسدك ايضا 25 وعشرين مليون خمس وعشرين مليون كريات دم بيضاء لمقاومه الجراثيم والقضاء عليها انها جنوه منتشرة في هذا الجسم تحمي هذا الجسم وتحتضر الكلية التي في بدنك هذه الكلية تقوم بتنظيف وتلقرة السم وتنقيته في اليوم والليلة ستا وثلاثين مرة ستا وثلاثين مرة يمر بها من الجمع في اليوم والليلة ألف وثمانمائة لتن تقف بها وتنمطيها الرأيك بلدية في العالم تقوم بتنظيف وتنقيه الدم في اليوم والليلة ست وثلاثين مصر ولذا إذا تعطلت هذه الكلية كيف تكون حالك؟ إنك بحاجة إلى أن تأثير المستشفى كل ثمان وأربعين ساعة لتكون تحت الكلية عبصناعية يستقرد دمك كاملا سيشفى ونقص عبر ثلاثه كبيره ثم يعاد الجسد خلال مده تراوح ما بين 5 الى 7 ساعات ثم يترك خلال 48 ساعه ستحتاج الى درس من اسبوع الى اكثر من 6 الى 10 ساعه لتكون تحت الكليه الاصطناعيه كرم الله عليك من انك في اليوم هذا النفس يدخل ويخرج من غير ان تشعر به تجري والنفس يدخل ويخرج تنام والنفس يدخل ويخرج تقرا وتكتب والنفس يخرج يدخل ويخرج تتكلم والنفس يدخل ويخرج اليست هذه عبره اذا ايها الاخوه علينا ان نتفكر في خلق السماوات والارض في, في الكون في الحياه في الاحياء في الانصت والافاق وكما عشر من افضل الكتب الذي تعالج هذا ما كتبه الشيخ عبد المجيد الزنتاني وجميع الأشرعة هي ايضا كتب طب في هذا المجال ومن الكتب المعلنة في هذا أيضا التي يكتبها في كتاب فضل مش راض للإيمان للدكتور خالد شلابي ويقع في شنيد وفي كتاب رحلة الإيمان في جسم الإنسان للدكتور حامد أحمد حامد وكتاب أسرار الكون في القرآن للدكتور داود السعدي وكتاب وفي انفسكم أبلا تبصرون لأنس القود وكذلك ما فصره ابن طي رحمه الله في كتاب مستحضر دار السعادة وهو كلام جميل وطويل وكذلك في كتاب اتبهان في أقسام القرآن التفكر في الاء الله تعالى ونعمه وإحسانه في آلاء الخاصة والعامة التي لا يخلو منها العبد طرفة سعيد فان هذا يدعوه إلى الشكر والشكر ينمو به الإيمان وكل منه ملازم وملزم للآخر الأعظم نعمة بالنسبة للمؤمنين هي نعمة الإسلام فإن هذا الإسلام الذي تعيده الآخر إنه من من الله عليه ليس لك فيها أدنية ما هو إلا محض فضل من الله عز وجل من الذي اختصت من بين أولئك البشر تجعلك مؤمنا من بينك يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان فالله هو الذي هدعت والذي جعلك مؤمنا وإلا فما أكثر الناس ولو حرفت منهم وإن قضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أكثر البشريه من أهل النار أكثر البشرية من الأشقياء في الدنيا وفي دار الخلاص أكثر البشرية رائعون تائهون لا يعرفون للحياة معنى ولا يصرحون لها غاية كم يعيش اليوم على الارض من البشر إنهم يتجاوزون خمسة مليار تجاوزون خمسة مليار كم نسبة المسلمين منهم لا تتجاوز الخمس إلا بقليل. أكثر من الخمز بقليل. فمن الذي جعلك من أولئك المؤمنين؟ ثم أولئك المحفظون على المسلمين. كم نسبه المسلمين منهم حقا؟ ثم أولئك المسلمون حقا كم نسبه الملتزمين المحافظين المتبعين بأمر الله؟ إنهم مزلح. فكلما خفتك الله تعالى بهذه الأشياء وبشيء منها وكلما كانت نعمتك أخص فإذا شكرك أخصها وأكثر إن من نعم الله عز وجل عليك نعمة العقل الذي فيه تعقل الغيث التي كله تمشيك وبه تعذي ربك وبه تتعبد له وبه تسعى إلى ما ينفعك وتتجنى ما يضرعك قال النفة مع المقار في فقد العقل مع المجنون تجده في سنك او اكبر منك ومع ذلك يسعى في مبادئ نفسه، يتصرف تصرفات السعادة عليه، يتكلم بكلام لا يعقل. فحينما يمن الله عليك بالحق، فلتعرف هذه النعمة، قلت قدرها فدراها، قلت تشكر الله عليك. نعمة الحواس نعم القص، النسّان، وغير ذلك هذه نعم عظيم. إذا تذكرتها تكرتها فزاد بي ذلك إيمان وهو أخرجكم من دخول إمانتكم لا تعلمني وجعلكم السمع والأبطار والأسلس تعلمني قال بكر مع سلح الملجن إذا عربت أن تعرف نشفة الله عليك تغمّرش إليك يعني حتى تعرف نشفة الله عليك غمّر عينك تقف في حالك تصبح الدنيا كلها ظلاماً دانتك وقال النفذك بهذا السريع الذي لا يرى الصريع يسقط بهذه الحفرة ويرسطن بهذا الفتار ويضربه ذلك الأمود ويهيم على وجه نعمة السمع هذه النعمة عظيمة قال النفذك بمن فقد هذه النعمة يجلس مع الخوف يراهم يتكلمون فيضحكون فلا يشاركهم ذلك لأنه لا يدري يضرب الذي يضحك ويحزنون فلا يشاطرهم ذلك لأنه لا يدري من الذي احزنهم ويتعجبون فلا يشارعهم ذلك لأنه لا يدري من الذي أعجبه إنه معهم ببدله فقط أما بالحقيقة فإنه ليس معهم ألقيت محاضرة قبل أيام في معهد أصفر والذكر فكان الذين أمامي معظمهم من الشباب في الخامسة عشر والثالثة عشر والعشرين والخامسة والعشرين كم على ذات هذه من الشمس فأنا أتكلم وبجواء شخص يترجم كلامي عبر الإشارات والحركات حركات اليد وحركات الوجه إشارات فأنا أتكلم هم لا ينظرون إلي أطلاق لأني لا أحليهم ولا يفهمون أنه ليس إنما ينظرون إلى هذا الشخص الذي يحدثهم بهذه الإشارات ومن العجيب. أن كل... ان كل شخص لا يتكلم لا يسمع ولا يحقل اصلا لا يحقل حتى لو تمث ف... فالذي لا ينفق لا يسمع فكم يفوته من النعم العظيمة التي نتمتع بها الان بفقد ذلك السمع والنظم وهكذا نعم كثيرة لا تعود ولا تصل نعمة الامر الاستقرار الذي نعيشه من اعظم النعم نعم متتابع وكبير وان تعبدوا نعمة الله لا تحكي. لو اجتمع الخلق كلهم بكل مأوت ما من حاسبات وامكانات وقوة على تعداد نعم الله علينا والله لن يصل ولا الى مقدار نقرة عصور من نحن إذا إن تأمل النعم مما يزيد الشكر ومن ثم يزداد الايمان أما أن يكون الإنسان والعياذ بالله لا يفكر إلا في النعم النقصود لا ينظر إلا إلى ما حرمه من النعم والمنف إن حينئذ إذن لا يشعر بالنعم بل يشعر بالغضب وأن الله ربنا والعياذ بالله ربنا يستحق أن الله غنمه ولم يعطه من فكيف يحسن من يجي هذا أن يشكر لا يا اخي تركز نظرك على ما فقط. لا تركز نظرك على على المرضى الذي تعيش. لا تركز نظرك على الفقر الذي تعيش لا تركز نظرك على المصائب الذي تعيش يا اخي وسع دائره النظر الى النعم الكثيرة التي لا تتناه. ومهما او به من المصيبة ما اقضى الله عليك اكثر. تأمل الى قوج الله ابن الزبير حينما كان مسافرا ف اشتاج الى قطح رجلة لان اصابتوا اكلة في رجلة تفضلت في رجلة قرر القبيبنا لازم تقطع المنطفق السقر والبعث سمع اتصالها من المنطفق السقر وبعد قليل اثير خبر وفات ابن محمد حيث رفست البغلة همام تأمل ماذا يقول ما رجز نظره على المصيبة التي يعيثها الان فقد قد رجله وفقد ولده لا اتمع الى مرده يقول اللهم نت الحمد اللهم لك الحمد اللهم كان لي بنون سبح فاخذت منهم واحدا واقفيت لي ستا وكان لي اغراق اربعه فاخذت واحدا وابقيت لي ثلاثا اللهم فلك الحمد لئن كنت اخمس فلقد ابقيت ولئن كنت الخليفه فلقد عافيت وما ترك ولده من القران يوم العشر ايها الاخوه من النعم ايضا الخروج المعلي من جسدك خروج هذا المولي تاكل الطعام فتلتز به عند دخوله ويمحص الجسد سمعته وفائدته ويطرد مضرته انك لا تشعر بهذا نقلاقك بمجرد ان تشتاق لزوجها الاذى فتقضي حاجتك الم تفكر فيما لو كان عليك خروج البول او الغائب كم ستكون معاناتك كم لا تتصور ولهذا يروى نوح أنه كان إذا خرج البيت الخلاة قال الحمد لله الذي أذابني للذكر وأذهب عني مضرد وأبقى في من وكان علي رضي الله عنه إذا خرج البيت الخلاة مسع على بطله وقال لا لها بالنعمة لو عرف الناس قدرها ويروى أن احد خلفاء بني العباس كان في نحن في طيب الماء فلما مسر شأت الماء بين يديه كان معه واعف قال له يا امير المؤمنين فرأيك لو خبز عنك هذا الكأس من الماء منعت هذا الكأس من الماء اتشتريه بنفس ملكك؟ قال نعم قال فاذا شربت هذا الماء، فتبث بداخلك فلن فلم يخرج الا بالنصف الباقي من ملكك اتشتريه ذلك قال نعم فقال له هذا الواعف ان ملكا لا يساوي شرب فماء وبوله لحري أن يجهد فيه ودون ملوك نشرب الماء في يسر وسهوله في الطرقات وفي كل مكان وما عمرنا يوم من الايام فقدنا الماء وما وجدنا اليه فيه. وفي المقابل ايضا اذا احتجنا الى اخراج هذا الامر اخرجناه في يسر وسهوله فلنعرف هذه النعمه ولنقدرها النوم هذه النعمة العظيمة التي نعيش وإيه موزع فيه هموما وهموما تزور فيه مسائدنا تستقل فيه أبدامنا كم لله علينا فيه من هل فكرت يوم من الايام في هذا الأمر إنك تفكر فيه جيدا لو أصابك الأرى في يوم الأيام نحن الآن نقول سنة ساعة أربع ساعات. لكن لو أصابك الأرى لا أقول ما أقول هذا الليل كيف الليل هذا قطول ما قويل لأنك ما حصلت على هذه النعمة التي كنت ترفل بلاك كل ليلة طيلة عمرك يقول لأحد الشباب من المرضى نسأل الله تعالى أن يعافيه وان يشفيه يقول لي والله الذي لا إله غيره إني منذ 10 عشرة ليلة لم أبق للنوم طهما 19 ليه ما طيب هل تشعر هذه النعمة لا بد أن نستشعر هذه النعمة وهو جرى كلام تستيقض لا تستيقظ فتتذكر على هذه النعمة فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمات له اليه النسوف الحمد لله الذي ركع علي يروحي وعفاني في نسدي وأذن لي في دوكي. المهم أن الكلام عن نعمة الله عز جل يطول وحريم بالعكس أن يتكسر منه لكني اختموا الاسارة الى هذه النعمة بنعمة يقبل عنها الافترون الا وهي نعمة القدره على الحركة والاخذ والعطاء والذهاب والمجيد تتبين لك اهميه هذه النعمة وقدرها حينما اروي لها قصتين القصة الاولى قصة ذاك الرجل الذي يحدث منه يطبره ف لحظة من حن النافذة رجل يقل برأسه ويأتد فبعث إليه حق النافذ قال فوجدت الرجل مقطوع اليدين عند الكثب لا يدي النافذ قال فاستطلب من أن أفتح له باب دورة المياه ليقضي حادثة قال فنحت له باب دورة المياه ثم قال لي لو سمحت اخلع ملابسي ولا تنظر قال فخلعتها وعلم ثم قال لو سمحت اغلق الباب وانتظرني فانتظرته قال فلما فرق قال الباب والبسه ملابسي ولا تنظر إليه قال ثم فتح الباب والبسه ملابسه ثم خرج وهو يدخل دعاء حارا وكأني ضرجه عنه قربة عظيمة وهي في بابع قربة ذك ان تتخيل وتتصور ما هي حال هذا الإنسان كيف يستطيع أن يأتيه ما هو يديه؟, يديه كيف يأتيه كيف يشرب كيف يلبس ملابسه كيف ينفق نفسه؟ كيف يستحمل لبيتك كيف يقوم بحاجاته؟ كيف يأخذ؟ كيف يعطي؟ كيف يصارع؟ كيف يقود سيارته؟ كيف أو كيف إلى ما لا نهاية مما لا يخذه لك على ما؟ هل تعرف هذه النعمة هذه الحركة هذه هي التي تبنيها وتكتب بها الأشياء وتحمل بها الأسفار وتفصل بها الناس وتنظم بها كتلك وهل تسيها ثيابك وتمارس في أعمالك وتقود بها سيارك المنطقة الثانية فإني قد زرت أحد إخواني لكم في هذا البلد نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسجين وقد أصبت في حادث مروري منذ تسعة عشر عام وقد فقد من الآثار هذا الحادث كمئة حركتها فلم يصح معه إلا رأي. وهو على ذلك الحال خلتها للوجه يقول لي أنا شخصيا يقول لي والله الذي والله العظيم إني أتمنى أن أستطيع أحرك يدي لأقرد الضباح الوجه فإن الضباح يضايقني فما أستطيع أن أقرده احرك راسي سفر ينطلق وأنا لا أستطيع أن أحرك كثيرا منه ويقول لي إنه في يوم من الأيام بعد خلال السجر اشتده العرش قال وكان كاس الماء بجوار يدي كأت الماء بجوار يدي بليان فناديت ولدي وكان عدد اليمان بجواري لكنه في ذلك اليوم نام بغفة بعيدة في البيت فناديت الولد ناديت كبرت النباح ما يسمعني حتى جثت جساني ويقفت حلقي وما استطيع ان اتكلم واصبحت انتظر الموت وبقيت على تلك الحال حتى الظهر فلما استيقظ الولد اتى وسقاني الماء وكاني بعثت من جديد فكرت يا اخي هذه المشروع او انك استعملت هذه النعمه الحركه لتحريك جهاز الرموس لتقليل صفحات القنوات الفضائيه ومن اقويات الايمان ايها الاخوه التفكر في حقاره الدنيا والسرعة ثنائها وزوالها وسرعه نزول الموت وفجأة نزول أيضا وما يعقب ذلك من الحساب والنقاش والأفوال العظيمة قال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون وقال سبحانه يا أيها الناس اتفقوا ربكم إن ذلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس تشار وما هم تشار ولكن عذاب الله شديد تذكرتها هذا مما يقوي إيمانك ويزيد قوه في يقينك ذل انظر الى ما في اجداد من الاصحاب والخلاف والاقارب والجيران كم ودعنا في وقت قريب من حديث وكم دفننا من قريب ربما كانوا اصح منا اجداما واقوى منا امثالا واكثر ثراء ومالا واوسع طموحات وامالا حال بينهم الموت وبين ما يستهون وقطع عليهم ما يقبلون تزوج من الدنيا فإنك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فكم من صحيح مات من غير امه وكم من عليل اتى من الاهل وكم من متى يمسي ويصبح باحثا وقد غسلت فتشانه وهو لا يدري كم من عميل استخفاه الردى فنجع, فنجع ومات طبيبه والعولمه تذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه اليم فلينظر بما يرجع وقوله كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما شقا كافرا منها جربة بل تذكر اول ربك اعلموا ان لما الحياة الدنيا لعب لعب لعب وله وزينة وتفاكر ميلة وتكاثر في الاموال والاولاد. كمثل غيث اعرف السفران نباته ثم يهيج فقرهم الصره ثم يكون فطامه وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله والرضوان ومن الحياه الدنيا الا متاع الضرور سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض وعزه للذين امنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هل تذكرت الأحوال يوم القيامه اسمع الى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث المتفق عليه من الحديث اجل هريره وغيره لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وقوله في حديثة بظهر اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطفت السماء وحق لها ان تأطفت ما فيها موضع اربع, أربع اصابع الا وما لكم واضع جبهته ساجدا لله عز وجل لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تنزلتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعوبات تجارون الى الله عز وجل رواه الترمذي وحسن وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مجبره وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحده منهما بنون فكون من ابناء الاخره ولا تكون من ابناء الدنيا فان الياء عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ان النظر الى ذلك كله مما يقوي الايمان ويزيد في اليقين ويقبل بالصلب الى رب العالمين ايضا مما يقوي الايمان كثره ذكر الله حتى وجل إن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يقوي إيمان ويزيد اليقين ويربط القلب برب العالمين ففي الذكر حياة القلب وإيجاؤه ودواؤه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الذي يذكر رفاه والذي لا يذكر رفاه مثل الحي والمجل فنزل الذاكرة لله منزلة الحي والغابرة منذكر الله منذلة المجل وستان بين حيث ومجل قال شيخ الإسلام ابن لتنينية رحمه الله الذكر للقل مثل الماء للسمك فكيف حال السمك إذا هارق الماء الذكر للقل مثل الماء للسمك فكيف الله ثم الى ها ربنا فذكر الله تعالى قوت وقوة وغذاء وسواقه للقلب وفيه كثير من رب العالمين كما ان في الذكر كثيرا من التي فيها زياده الايمان وتامل قوله صلى الله عليه وسلم اي يحدث احدكم ان يكتب كل يوم 1000 حسنه قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال يتفع الله مئة تسبيحه فيكتب له الف حسنة ويمحى عنه الف خطيئة تجارة عظيمة تجارة ننخبور تجارة رابعة ففي الذكر تكفير للحسنات وتكفير للسيئات تكفير للحسنات التي بها يزيد الايمان وتكفير للسيئات التي بها ينقص الايمان فإذا قضينا على موارد النقل كان ذلك زيادة في فيما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم مئة مره لا اله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كتب الله له لأفشه ومح عنه لأفشه وكانت له عزلة وكانت سأل عزلة حسر لقصر وكان في من للشفيقان يومه ذلك حتى ينفر ولم يات احد يوم القيامه افضل مما جاء به الى رجل عبد العزيز ففي هذا الحديث اشار الى ان الذكر فيه تكفير للحسنات وتكفير للسياس وفيه حفظ من الشيطان الداخم على قلب العبد الذي يعرضه الى الشر اسهل ويثبطه ويثقله عن السرعه قد كان في حل من الشيطان يومه ذلك حتى يمكن وفي حديث الحادث الاشعري عند الترمذي وأمركم بذكر الله كثيرا فان مثل ذلك كمثل رجل خرج فسار العدو في اثره صراعا فوجد حسنا فدخله فأحسن نفسه منهم فكذلك الحب لا يحصن نفسه من الشيطان الا بذكر الله عز وجل كذكر الله تعالى حصن العبد من الشيطان الذي يدفع العبد الى الشهوات والشبهات كما ان من اعظم مغذيات الايمان سؤال الرحمن سبحانه وتعالى الامتراح بين يدي الله عز وجل سؤال الله الإيمان سؤاله اليقين سؤاله الثبات سؤال الهدايه من اعظم مغذيات الايمان الا امرنا بيد الله عز وجل وهو الهادي وهو المحيط سبحانه وتعالى لما قالوا الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا من هدانا الله صحيح مسلم الحديث بدر يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديكم فاستهدوني أهدكم أي سألوني الهداية أن نحكم إيجاها فاسأل الله تعالى الإيمان اسأل الله الهداية وقد جاء في حديث عمار ربي ياسع إلى النسائي اللهم زينا بذينه الايمان واجعلنا هداه المهتدي فأكثر من هذا الدعاء اللهم زينا بذينه الايمان واجعلنا هداه المهتدي ومن دعاء الله بن مسعود اللهم اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقه كما ان في دعاء الله عز وجل وسؤاله اظهار الاقتدار والتسلم الذي يثبت به الايمان ويقوى اليقين ففيها ذلك ففي اظهار لله عز وجل المستدل له يحيى القلب ويقوى فيزداد بذلك الايمان ويقوى اليقين من من مظاهر الايمان حضور مجالس الذكر حضور مجالس الذكر لان مجالس الذكر تحصل فيها الذكره تحصل فيها الذكره وإذا كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة اجلس بنا قوم ساعة لنتذكر الله نتذاكر نعم الله نتذاكر ايام الله نتذاكر اليوم الاخر فيقوى بذلك ايماننا ولذلك ذكر البخاري في صحيحه عن معاذ انه قال اجلس بنا نسمع فحضور مجالز الفكر مما يقوي إيمان ويذكر بالرحمن سبحانه وتعالى كما أن حضور مجالز الفكر تكثير للسيئات التي هي من أعظم أسباب نقص الإيمان فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالحسين وقد جاء جاءت الصائحين بالحديث أبي في القوم الذين جمثوا يذكرون الله عز وجل يتبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون ويهللون, ويهللون فحفتهم الملائكة حتى اجتمع الدنيا جاء في نهاية الحديث ان الله عز وجل قال لملائكته اخبركم اني قد غفرت لهم اني قد غفرت لهم فقال نفر من الملائكة يا ربنا فيهم عبدك فلان عبد الخطاء وفي رواية انما جاء لحاجة فجلس معه فقال الله عز وجل وله قد غفرت هم القول لا يسعى بهم جريف هم الأرض لا يسعى بهم جريف فلا يمنعك ضعفك الإيماني ولا يمنعك انشرافك السلوكي ولا تمنعك معاصيك وأخطار معاصيك وأخطارك أن تحضر مجالس الفكرة وتزاهم على مجالس العلم فان فيها تذكر بالله وتقوية للإيمان وزيادة صحة ناس في للسيئات ويدخل في ذلك مصاحبه اهل الخير مصاحبة اهل الصلاح فإن الانسان على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف عن المرء لا تسال وسئل كل قرين بالمقارنه يقتدي اذا صاحبت قوما فصاحب خيارهم ولا تصحب الاردى فتردى مع الرب صاحب أهل الخير جالس اهل الصلاح اتبع حرق الذكر وتجلى مجالس الشر فعلينا ايها الاخوه ان نصحبه الخير وأن نعتصم بهم بعد الله عز وجل في وقت تكاثرت في الشرور وتكاثرت علينا في فتن الشبهات والشهوات ايضا مما يعين الانسان على تقويه ايمانه او مما يقوي ايمان الاجتهاد في التحقق في مقام الاحسان في عبادة الرحمن سبحانه فيجتهد الإنسان أن يعبد ربه وكأنه يراه فإن لم يقو على هذا استحضر أن الله تعالى يشاهده ويراه فيجتهد بإكمال في العمل وتحسينه ولا يزال العبد يجاهد في ذلك حتى يقوى إيمانه ويقينه فيصل إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين فيذوق حينئذ الحلوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات وهذا هو الإيمان الكامل الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فانه يرى يعني انك تعمل العباده مستحضرا كانك ترى الله أمامه فمن تذكر ان الله أمامه لا شك أنه سيصل العباده ويؤديها على الوجه الاكثر ويخلص لله فيها ويحضر قلبه فيها فان لم تصل هذه الدرجه فاستحظ ان الله سبحانه وتعالى يراه كما أن للمقويات الإيمان الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه فإن ذلك من الإيمان ومن دواء الإيمان من كان محسن الى الخلق ازداد بذلك إيمان فإن لتجاء من جنس العمل فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليه من ذله وما يقدر عليه فإن الله تعالى يحسن إليه أنواع من الإحسان ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته بالخير واستقره إلى الله وإخلاص من عمل كما أن لن الناس هذا يدعوهم إلى أن يلهجوا بالدعاء لهم بالدعاء له والسؤال الله عن سوى جل له بالخير والتوفير والسداد بظهر الغيب ودعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب والتجابة عند رأسه ملك موصل به كلما تعال أخيه بالخير قال الملك موصل امي ولا بمثل مثله كما الحديث الذي رواه مسلم واعظم الوان الاحسان ايوا اخوا ألوان الإحسان الاحسان الى الخلق امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم الى الخير والحق ان هذه الفصله هي من اعظم صفات المؤمن ولذا نجد ان الله تعالى بدا بها في قوله كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينثوش عن المنكر إذن أول مقومات هذه الولاية واجبة هذه الولاية أن نأمر بعضنا بعضا بخير وأن ينسيها بعضنا بعضا عن الشرط وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن تعائل الله وعمل طالحا وقال إنني من المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هنا كان له من الأزق لسوء وجود من تبعه لا ينقص ذلك من وجودهم شيء لا ينقص ذلك من وجودهم شيء إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنهر والدعوة إلى الله على من أعظم مغزيات الإيمان من وجود منها أول أمر باختصال الإيمان التي في فيها يقوى ومنها أنه كما أحمل خلق الله ودعاه من الهماية والخير فإن الله يحسي إليه فيهلي قلبه ويحوه اليقين ويسردته الحق ومنها انه اذا دعا غيره من الحق فاستجابوا الى ذلك وعملوا من فان فإن له من الأجور مثل أجوره من غير ان ينطق من أجوره هذا يزيل في إيمان. ومنها انه اذا دعا غيره من الحق كان ذلك ثبدا في دعائه له في مهن العين. فيستجب الله دعاءه وخامسا أن الداعي إلى الله عز وجل الامر بالمعروف يستشهد وهو يدعو غيره أنه يدعو نفسه اولا قبل غيره، فحينما يدعو غيره إلى الخير يشعر أنه يدعو نفسه بذلك فيدفعه ذلك إلى العمل والتقرب لله بما يغضيه وإذا نهى غيره عن المتع شعر أنه ينهى نفسه أولاً فيسعى في تنشية نفسه عن ذلك المنكر وما أحوتنا اليوم أيها الأخوة يا رجال من هذا الصند إنه يجب علينا أن نستنفر جميعا في هذه المئمة العظيمة الدعوة إلى الخير الأمر بالمعروف أن على منصر على سمحة الشيخ عبد العزيز الآن ورحمه الله تعالى إن الدعوة إلى الله تعالى اليوم فرض عين على كل مسلم لماذا؟ لأنه لم يقم فيها من يحييه ولذا فقط تعينت على الجميع كل احد يجب عليه ان يدعو الى الحق ويامر بالخير وينهى عن الشر على قدر استطاعته وعلى حسبه وجهه قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو ارق من كان عنده ايه من كتاب الله حديثا من سنه رسول الله او امر من امور الخير يجب عليه ان يؤديه وان يبلغه ايضا من مغذيات الايمان الاجتهاد في الأعمال الصالحه القلبية واللسانية والأعمال المتعلقة بالجوارح فإن كل عمل صالح يديد الإيمان كما تقدم فمن أعمال القلوب الإخلاص والمحبة والتوكل والخوف والرجع والرضا والصبر والحب لله والبغض بالله قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من سن فيه وجد بهن حلاوه الايمان لكن الله ورسوله احب اليهما سواهما وان يشبه المرء لا يحب الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله من كما يكره ان يكره في النار وقال عليه الصلاه والسلام من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان ان عمل القلب هو اصر عمل الجوارح وصلاح القلب مصدر صلاح الجوارح كما قال عليه الصلاه والسلام الا ان في جسد مضغه اذا فرحت فرح جسد كله واذا فسدت فسد جسد كله فاذا احق القلب ما يحبه الله وكره ما يكرهه الله اندفعت الجوارح الى فعل ما يحب الله وترك ما يقلب الله لكن هذه الجوارح التي تنتفع وتنساق الى ما يقلب الله قد, قد احق القلب قبلها ما يقلب الله وكره ما احق الله فمصيبتنا في قلوبنا ان جوارحنا ليست الا مجرد جنود طيع في, في هذا القلب فاذا اصلحنا هذا القلب وجعلنا المحبوبات القلبيه ما حقه الله والمكروهات ما كرهه الله حينئذ توجه هذه القلوب هذه الجوارح الى فعل ما يرضي الله وتجنبها مما يسخط الله عز وجل وأملى أعمال اللسان فمنها خلاوة القرآن والذكر والاسترهاق والدعوة والأمر بالنعروف فالتبع في, في الإشارة إلى شيء من غالب وأن عبوديات الجوارع الصدقة والحج والصلاة والقطائر المساكب والسعي في حجة الناس ومن جلّة ذلك ما ذكره ذكر رمار بقوله في صدر الكورة المؤمنون قد أسلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله المعرضون والذين بالزكاة فاعلون والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواتهم أو ملكت إيمانهم فإنهم غير منهم ومن اكتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين لأماناتهم وعاجهم رعون والذين على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يجدون في الدون هم فيها خالدون وكل واحد منا إذا ستحت وقفة لكن الوقت واقفينه وأخيرا توضين نفس على مكافحة ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعبث يبطل نفسك على أنك تتجنب جميع ما ينافي الإيمان من خطار الكفر والنفاق او خطار الفسوق والعبث فإن الإيمان كما انه يزيد في هذه الطاعات وتلك الخصال الحسنه فانه ينقص في هذه المعاصي فمن من مغاسيات الايمان ان تجنبه هذه المكدرات التي تحذر فقط هذه المناقصات التي هذه التي تناقصات هذه المناقصات التي تناقصت قال ابن القيم رحمه الله التوحيد او افضل شيء انتبه انتبه التوحيد ألطف شيء وأنزه وأنطفه وأصفاه فأدنى شيء يحدثه ويجنثه ويؤثر فيه فهو كأبيض صوت يكون فيه أدنى أكثر وكن بالآخر صافية جدا أدنى شيء يؤثر فيه ولهذا انت ببارك الله ولهذا تشوش يعني تشوش صفاء التوحيد تشوش صفاء التوحيد ولهذا تشوشه اللحظة النظرة الآئلة تشوشه لحظة بس اغرى سريعة تشوش الزوحي تكدر فضاء تشوشه اللحظة والنطرة والشهوة الخبية فان قادر صاحبه وقلع ذلك الاثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلعه يتعثر عليه قلعه انتهى من جداب الفواهد وعليه فعليك يا عبد الله ان تحفظ جوارحك مما حرم الله تحفظ قلبك من حرم الله تحفظ بصرك تحفظ لسانك تحفظ قلبك، تحفظ سمعك تحفظ قلبك من الحسد من الغل من الكبر من الغرور من غير ذالك تكره الذنوب جميعها صغيرة صغيرها وكبيرها خل الذنوب صغيرها وكبيرها لا شكرا فسمعك ما فوق ارض الشو يحرم ما يرى لا تحترم صغيره تدين الجبال من الحظ ليس لك خيار في ترك ما حرم الله. لا تقول ان الواقع الواقع حاسف والفتن والشروب كثيرة وما استطيع اثماتك. لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قرى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعطل الله ورسوله فقد ظل ظلال مبين. دع عنك الاضطرات من اماكن الفتنة تحت اي حجة او سبب او مبرر من المبرضات لا تقفل من اماكن الفتنة بحجة الاطلاع على الواقع فانك اضعف من ان تقوض غمار الفتن وتخرج منها بسلام يا من يشاهد القنوات الخضائية بحجة اعظف على الواقع نقول لك يا عبد الله اولا عن هذا الواقع الذي تريد ان تتعرف عليه لا يمكن الوصول اليه الا عبر هذه القنوات او ليس هناك مجالات مضاحة متاحة تتعرف عن واقع مثلها؟ ثانيا هل قمت بمعالجة هذا الواقع المريض الذي ادرسته عن غير طريق الثانوات الغبائية؟ هل علجت هذا الواقع؟ هل قم ما انتظ الله عليه تجاه ما عرف من هذا الواقع ثالثا وثالثاً مع نفسك هل تستطيع ان تتخور من هذه ثوائب والمنقصات والمهيدات والمديرات إن في, في أبداننا هواجاً قابلة للإستعاد متى ما تغربناها مما يثيرها ويهيجها حاجة وماجة وصدعنا وصعب أصطارنا في هذا السبوع الذي نحن فيه ألقى الدكتور عبدالقاد الرطاش محاضرةً بعنوان واقع البرامج الإسلامية في القنوات البلائية ألقاها في طاعة الملك فيصل بالرياض. ذكر بها انه انتقى من الخمسين قناه عربيه العربية فقط انتقى منها عشر قنوات عمل عليها احصائيه للنظر في واقع البرامج الاسلاميه في هذه القنوات وجد نتيجة مبدعه وجد ان المواد الاسلاميه في هذه القنوات لا تشكل الا شيئا لا أعلى نسبة للبرامج الإسلامية توجد في القناة السعودية الأولى كم نسبة البرامج الإسلامية من ساعات البسر حشرة بالمئة حشرة بالمئة القناة الهرنانية 0 بالمئة 0 بالمئة القناة المغربية 3 بالمئة وهكذا قنوات عاشة أخرى كلها لا عن الثالث سوى القناة المصرية 6 بالمئة هذا على ماذا يدل؟ وهذا يبين لك كيف تستطيع أن تتخلص من هذه الشرور والزموط لتبحث عن فساد شيء من معرفة الواقع الذي تدخلهم فلنفع الله يا إخوة ولنتجنب هذه المهيرات والمهيجات وننجو بأنفسنا ونتخلص من ما يحبط بنا من شرور وآسف اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداء المجدد اللهم زيننا بدينه الإيمان واجعنا هداجا من فتدين. اللهم اقسم لنا من فشتك ما تحول به بيننا بين ومن طاعتك ما تبلغنا به إنسك ومن اليقين ما تهضن به علينا مطاربا منه وما تجعل الله لزمين واجع ظهارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيفتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليه من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب اليه من قول وعمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي, التي فيها معادنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زياده لنا في كل خير واجعل الموت صراحه لنا من كل شر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واعتذر عن, عن الاسئله انتهاء الوقت <تصفيق>